نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 وَلَا ولا تطع كل حلافهين اما ما شاء ينميم من علم الخير معتد اثم بعد ذلك زليم ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْفٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ سطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون أسا ربنا أيوب دلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كَلَّا إِلَكَ الْعَذَابَ كَلَّا الْعَذَابَ وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أكبر لَوْ كَانُوا عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون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 إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون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 هم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبث بالعراء وهو مذموم فجاء تباهى ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليذلفون بكبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون اشتركوا في